من مل الكافرين إن هذا القرآن يهدي اليه أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمن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 إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبدل تبديرا إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين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 اللبت غاو إلى هذه العرش سبيلا سبحانه وتعالى مما يقولون علو كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن وإمّا شيء إلا يسبح بحمده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 113. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 114. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا 115. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يتبون في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة.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 فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا تُمَمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى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 وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وضعف الْمَمَاتِ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 نالباطل كان زهقًا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا أبي جانبًا وإذا مسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَ قُلْ كُلُّ يِيمَّ يَعْمَلُ عَلَى شَكِيلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيَ تُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 فَظَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ إِنِّي جَتَمَعْتِ الْإِنسَ وَالْجِنَّ عَلَى أَيِّ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كل مثال فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض بوعة أو تكون لك جنة من نخيل وعنب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 وك يا موسى مسحورا قال لقد علم تماما انزلها اولئك الا رب السماوات والأرض بصائر وَإِنِّي لَهُنَّكِ يا فِرعَوْنُ مَثْبُورَا فَأَعِدْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَذِى فَأُرْقِنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيام